يا رب تقبل حجة اللي يحجون واعفي عن اللي في المواجئ فما حد واقبل دعائهم بعد ما جاءوا يلعبون كم أكره به يا ربنا نل يوم تفرج يا رب تقبل حجة اللي يحجون واعفي عن اللي في المواجئ فما حد واقبل دعائهم بعد ما جاءوا يا ربنا اليوم تحرى يا, رب. يا رب يرجون عفو اللي حساق يبكون وانت محل العفو يا ربنا ناج اليوم تسعج وكل الحاج يمشون والكل جاي يمشي لطاعاتك بنفاج ليله عشر في مزد الفاه صلون وكلمه تثير للجوبه لج باتوا طوال الليل ركع تدعون والمغزى الشيطان عن دربهم هات يا, يا, يا رب تقبل حجه اللي يحجون واعفي عن اللي في المواقيف ما حج واقبال دعائهم بعد ما جاو يلهبون كم به يا ربنا اليوم تفرج يا رب تقبل حجه اللي يحجون واعفي عن اللي في المواقيف ما حج واقبال دعائهم بعد ما جاو اله